Mm. بالنارين وطابير حامل همي واحدي سمع شهور عواظي الأنى بالنارين حامل همي واحدي وكم عاشه العوازي الهلال أغيب ليل ساهر ما أشبع حياتي أغيب لي هاري حير وبدي ذكرياتي في المحاذب عن تاريخ الموالي عن في المحاذب عن تاريخ الموالي عن قلبي المعذب ولهدم علادي الان مؤرم معذب بالنار النارين وطابير حامل هم بواحدي وكم ما اسهل عاني المنايا وبقسى في حبي امتى يذوب بنا يا ابطر بمحيبي افاك يا ملاكي وبوافي al marwa afa kiya malaki bas wa fil حالات لا تبقى لعازف عن مغرم معذب بالنار نو حامل همي وحني كما ما صوروا أحلامي الجميلة ضاعت بنت غالي ودموعي لميلة غد أبكى غالي ما يا قلبي أشتغني صفاك ما أشراك يا قلبي أشتغني صفاك غاك يا راقي يا قلبي صفاك ما احلاك يا حبي لو في الصيف تغادل انا مغرم معذب بالنار وصادير حامل همي og kum med til